ومن يعد الله فهو المعتد ومن يضلل فلنت جدلا انا شوم يوم ان كريما تالا وجوهي ابم يوم وبمفم نكون جهنم كل ما خبت ليدنهم سائرًا ذلك جزاؤهم بان نغتكف بآياتنا وقانون وَقَوْمُ إِذًا كُنَّا عَذْبًا وَوُفِّتَ إِلَيْنَا لَمَا نَرَوْهُ نَخْنُقُ جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الله الذي خلق السماوات والأرض قادر, قادر أأبطل الظالم